بوك تو أدخموتستا شفيدي سبعة وثمانون سبعة وثمانون. ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد بابيلي لقد علينا ان الورود لقد توجب علينا ان نسقي الورود بينا لقد علينا, علينا نرتب الشقه لقد توجب علينا ان نرتب الشقة ورجلي اوندا لقد كان علينا ان نغسل الصحون لقد توجب علينا ان نغسل الصحون هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتوره هل قد توجب عليكم ان تدفعوا الفاتوره شسليستويس اوندا هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول هل قد توجب عليكم ان تدفعوا رسم دخول جاريما اونتا هل كان عليكم أن تدفعوا غرامه هل قد توجب عليكم ان تدفعوا غرامه أند تش ببدا من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد دوجب عليه أن يع أت تأغ اد صخشي من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت و أند شجدريغ ماعرفشي من الذي كان عليه أن يأخذ القطار من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطار أند دخص تچنا لقد اردنا الا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا ار <تصفيق> كويندوتا لقد اردنا ان لا نشرب شيئا لقد أردنا أن لا نشرب شيئا ار <تصفيق> كويندوتا <تصفيق> <تصفيق> لقد اردنا نزجك لقد أردنا أن لا نزعج أ تركة من لقد أرد أن التصل للتو بالتليفون لقد أردت أن التصل بالتلفون من دو تك تصل <تصفيق> أرد أن أطلب سرة أجررى. أردت أن أطلب سيارة أجررى صش من دو تصللة أرد تحديداً أن أذهب إلى البيت أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت مج شنسلت ترك كنددة فكرت أنك أردطة. ان تخابر زوجتك فكرت انك اردت ان تخابر زوجتك ميغونا شين تنبرشي داركوا جيندودا فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات فكرت <تصفيق> تس شهاندود فكرت أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا